بحيارك في مأتقدي وبطيسك أعطب أحماني ما كنت خوافك وما بحث من بعد رحيبك أيامي أوحبت لنعلك مختبلي ورحيك الشعر وأنظامي حتى أستل رضاك فيك فيدري في رضع غرامي يا رأس الأمة هل تمشي من دون الرأس بأقدامي يا قلب النصر وبيرقه يا علم علم الأعلام ما كان الدين بك في سواق الحق معرفة الله ما كانت تفهم أمتنا مو معنى حجر الأسلام من قبلك كانت سجتنا رقم التوحيد لأقلام من كانت وقفتنا إقعاء في شكل قيام يا أجرب أهل الأرض بطولته للإجرام يا أجرب أهل الأرض بطولته للإجرام يا أشقاهم يا أسلسهم يا أعلمهم بالأحكام أي تمثل أمة لكن لن نرضى يؤمن ببواني لا يؤمن بفقدك مؤتخدي والفكر كثير الأيثان فاد عبر الجيل بغايتكم واللغ مهداء الأخدام عرضت خطونا أن تمشي بأمام يا خير إمامي وملأت قلوبنا إخداما فارتدت نحو الإخدام إن كان الناس من التراء بسلع الرب العلام فكيانك من ذهب التوصيد ونار العز الإسلامي أين ذاق العز فعال هنا بأراك جليا قد تاني فعيوني عقبت في فكري ووجدتك ضخما بغمامي أنا لا أتلك ولا أدريك وأتبع خسرا أسهام إذ عند رؤاته وسل خطاته تكثر أعطى الأسلامي من أنت تحرك دنيانا بحروف مضبت بسلامي من أنت أعيذك من وعي وأقبل كفى الإثماني لا يجرؤ وعي أن يخفو في وصفك حتى تسلامي أو قدت خيالي بتفانيك وفضرك كفتها أحلامي ففكفت أجالد حزنا فيك يفت حشايا بإضرامي كي أبدو في وجه عدوي طلب الوجدان بإجسامي فوجبتك شعبا منهدما منهيرا من طيب سجاني وأوارا توشك لسعته أن تحرق قلب الإسلام فبكيتك والدمع بمثلك من أعظم نعم العلام من يكي مثلك يعبده فبكاؤك قرضاً أرحاني ودموع تحتل حزناً في شفاء من كل شطاني يا كل الوزي وكل الخزق وكل الحزن بأعظامي من يبلغ يوزك حد الحزن وحد الدمع من يقفر صبرك والنكبات تقلب قلب الأصمان كل النكبات خفت للقلب ونثبتنا في كرام وتماتتنا مولايا لها من قبل ثواك الأرغام وحرمنا الصيد يا مولايا قبيلة يا حل الإنسان وحرمنا النيئة في الخطب قبيلة تذكرك الدان وحرمنا الضرب على الراحات وبعضك ضربا بالهام وكثير قد قطروا بالصبر وماتوا تكثير قيام لو كان لعاسقك المفجوع ألوس أعين للهام لا تخرج مكمون جواه لو صبت من غير منام يا باب بعده قد ضدت أبواب الغضب الحجام سرحان يعرض في الغابات وأنت خليل الآجام يا ليس فؤادي في سنه كي يخرق عن سكن امامي يا ليس في لاي مقلبه كي يعجز ان قد في يا ليس العمر يصاوعني فاصرحه دون سئام في مرعى في مرعا فيه نبات العذبه وصفحتكم كنلاني في مرعى في نبات العذبه وصفحتكم كنلاني فجال فيه خيول الطف وثنت معتركا جامع لا يهتأ أبطاء توحيد به عن كر بلطام بل أكثر قد نفر الأجساد بيوم السعد لجسامه والبدر عكفت صورته بالأبق بالشام فرأى العباس بن ربضه يتهجد عند الأخيانه وحبيب يرتب والأنصار تزوب بآي الإخدام وزهير امتذجت أنته من عيق الموت الحوام وزهير يسوي قائمه بعمود الفجر المترام وحسين في وسط الخيمات يسكي روع الأيتام مرتدلا جبة عز النفس بهيئة لفت الإحرام وكأنه ينوي أن يأخذ بالمفجة أعلى الأجرانه وكأنه ينوي دخول الخلق غذاسا من باب حماله تبدو لزويه نييته تسديم النحر لصنطانه إذ كان يتمثم شعرا موتي ويوصي أختا فتراوي ويسير وحيدا بالديجور ليبحث حالا آكامل كل السلعات تفقدها وتهيأ كي يتب حظامي وتبنى يوقض شمس الصبحي بذكر من بعد قيامي والمجنو تنفع بالأنوار حياء من وجه إمامي والفتت عصبة آل الحق على المظلوم بشحاني أو غلط النفس ببطل النفس وشكل فوق الأجسام وانغلقت عن عبد القتلى خاموس ألوث الأرقام واحتجت من دوزعة الصعن عروش القاعد بالشام والطف ارتعدت من زعج كان خائف حكما إعدام وانعجب الراية ما مالت أبدا في كف الضرران قد خوض في أحشار العد ورشت حرا أيتام وحسين يرسل للأحرار نداء الوحي الإنهان قد دون الحق بمجرى الموت وقوقك مجرى الإنعام لا تتلو ثقما للتجويد وظلمك بين الإدغام أو تتلو آيات التحريض ولفظك لفظ استسلام لا تتلو آيات التحريض ولفظك نخلص بإسلام والسلام عليكم ورحمة الله